تصمح كما كبرى للبشر الآخرة شاطع الأمة محمد والمحام حيثرة اعمائي بذنيا صالح ونسى امل الدنيا اتقى صالح يا قطيع الفسل بشر ما تحسب حساب يوم الحشر لازم تجون تسلم كتاب يا قطيع الفسل بشر ما تحسب حساب يوم الحشر لازم تجون تجو تسلم كتاب ما تنسئ عن هالظلم عندك جواب من شايد اللي قتل الشيخ لو شاف وتمسئل عن هالظلم عندك جواب كمنت شهيد اللي انقتل من شاف نوشاف انتصب محكمة كبرى شافع الأمة محمد اعمل بدنياك صالح اعمل بدنياك صالح, اعمل بدنياك صالح يا ظالم افهم واستمع هاي رسالة بقول لك جنود الكفر اهل العماله ظالم افهم واستمع هاي رسالة بقول لك جنود الكفر اهل العماله محكمة الله تنتصب اجل العدالة من صارخ يا منتقم من سلمى لا محكمة الله تنتصب اجل العدالة يا منتخب يحصل منالك تنتصب محكمة كبرى بالمشرف الاخرة, محكم الآخرة شافع الأمة محمد بالمحام حيدرة تنتصب محكمة كبرى بالمشرف الآخرة شافع الأمة محمد بالمحام حيدرة اعمل بدنياك صالح خلي سجدك نفترى أم الشهيد توجعت يوم خير الوجع يوم الحشر من فوقك يحوم تنزل وجع لازم تلوت شرف اسموم بس زلزل ارتال ثلم يدعي مظلوم يا علي يا علي يا ما الشهيد توجعت يوم غير الوجع يوم الحشر فوقك يحوم كل وجع لازم تجد وتشرب سموم الزلزله قال الظلم لا يدعي مظلوم انت صب محكمه كبرى تشفع الامه محمد مقام بدنياك صالح هل لك амали بيدنيا صالح علي سجل يا اختار صور الذهب ما تشفع بيوم القيامه صور الذهب ما تشفع بيوم القيامه يا مدعي يا جنود ولا زعامه كم من ذبح في الذبح وقف امامه حد على كل من ذبح اهل الكرامه كم من هذا على كلمه ذبح اهل الكرامه انت صوب محكمه كبرى في, في مشهد الاخره شافع الام محمد اعمل بدنيا صالحه خلي سجل الدفتره هذه القصيده كنت اريد اشيلها في تشجيع الشهيد الموالي <سؤال i> لكن تعرفون ما خلونا نكمل هذه هديه لكل امهات الشهداء ام الشهيد هم تنتظر تسمع هذه القصيده ها عهد يا الشهيد ها ادع عهد يا لا نقبل بعشه تعبير لا نرضى شمر لا يزيل لا تحسبي بأنه في قبره دفين ما هو في السماء وجنة الحسين لا تحسبي بأنه في قبره دفين ما هو في آفاق السماء وجنة الحسين سجلائكم تلبسوا ورداً ويا سمين كيري بكل عزة مرفوعة الجبين كيري بكل عزة مرفوعة عهد عهد يوم الشهيد عهد يوم الشهيد ما ننسى نحروي الوريد عهد الشهيد لا نقبل بعشة عبيد عهد الشهيد لا نرضى شمر لا يزيد عهد يوم الشهيد إن الشهيد عندما تهوي على الدماء جزينه فاطمة زهره بالدعاء الشهيد عندما تهوي على الدماء قدي له فاطمة الزهراء بالدعاء ترفعه لؤلوة تشعب البهاء يا ربنا تقبل القربان للسماء يا ربنا تقبل القربان للسماء عهد عهد يم الشهيد عهد عهد يم الشهيد عهد عهد يم الشهيد ماننسى نحرى والوريد اهلا يا ام الشهيد مانقبل بعيشه تعبين اهلا لا نرضى شمر ولا يزين اهلا يا ام الشهيد مانجرب قبرها برض الباقين بر بقابرها بالروضه لو برض الباقي يا مهدي بر بقابرها صوتك هيدا هيدا من روضة له برض الباقير قالم رب يا برهاد من روضة له برض الباقير يا الله يا علي الله علي الله قصقا على العداق يربع رايتك يعرفك يا حسين عزيزة شيعتك قتل الموت دح يمصيبته مان درب قابره لو برض الباقي مان درب قابره لو برض الباقي iphkaburha, dhirrawga lo barodil baqir Haida, haida, haida Haida, haida Haida, haida iphkaburha, dhirrawga lo barodil baqir